Allahu a a ربي س أ ل ت ك أ ن تكون خواتمي أ ع م ا ل خير في رضاك إ ل ه ي ا ربي رجوتك لا تاخذ زلتي ف أ ن ا ظلوم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 س أ ل ت ك ج ن ة عرض الفضا وبطول جودك يا مليك مناليا ويكون قصر الخير ملكي يوم أ ن ت بياض اعمال ف أ خ ل د عالي يا ربي س أ ل ت ك ج ن ة عرض الفضا ء وبطول جودك يا م ل ك م ن ا ليا يكون قصر الخير ملكي يوم انت بياض أ ع م ا ل فاخلد عاليا في ج ن ة الفردوس ربي ا مسكني ولوالدي ب ج ن ة متعاليا أ ف د ي ه م ا بقرا ب أ ر ض طهارتي وبكل ما ملك الفؤاد وماليا أ ف د ي ه م ا بقراب أ ر ض طهارتي وبكل ما ملك الفؤاد وماليا في ج ن ة الفردوس ربي مسكن ي لبي الهي في الجنان س ؤ ا ل ي لا تجعل اللهم شيطان الهوى في ط ر ف ة من عين ت و ك ل ه ا ل ي لا تجعل اللهم شيطان الهوى ط ر ف ة من عين ي توكلها ليامي س أ ل ت ك أ ن ت يا رب أ ن ت المستعان و أ ن ت نور التائهين طبعت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين يا رب زدني من علومك واهدني سبل اليقين و أ ن ر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين فأنا وأنت الظلوم حالي ترحم